بسم الله الرحمن الرحيم حافظ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 القدير العزيز العليم، بقابله نصب عسماً وأدم في يومين وأوحى في كل سماء. I'm 119. وأما فود فابيناهم فاستحب 119. ورجعنا الذين آمنوا وكانوا يستخون.